Book 2 82. 82. 82 82 Geçmiş zaman 2 El-madi 2 el Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ دكتور، شغّر مك زوراً هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟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 Sizde adres var mı? Daha şimdi vardı. HalLdeyik alGnvan? Kana la yzalu mG? منذ لحظات. HalLdeyik alGnvan? Kana la yzalu mG? منذ لحظات. Sizde şehir planı var mı? Daha şimdi vardı. HalLdeyik harita alMadin? Kana la tazalu mG? منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. أو وقتٍ ذه جلده ما؟ وقتٍ ذه جلما هل جاء في الموعد؟ لم يستطيع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطيع أن يأتي في الموعد. أو يلو بولده ما؟ بلمده هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. أو سني أنلاده يمده هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Neden vaktinde gelemedin? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Neden yolu لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Neden onu anlayamadın? لماذا لم تستطع أن تفهمه لماذا لم تستطع أن تفهمه وقتند جدم اتوبس لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص لم أستطع أن أتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص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 لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. تاكسي بينك ضروردايتم. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. شهير بيننا عالمك ضروردايتم. لقد كان علي. أن أشتري خريطة المدينة لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة راديو يوكاطماك zorundaydım لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو